بسم الله الرحمن الرحيم أ ر أ ي ت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم في ل ا ت ه م <صلافهم> س <ساون> و ل الذين هم يراءون ويمنعون الماعون